نصيحة لكل واحد بيحسبها غلط وانا آسف ان انا اقول بيحسبها غلط يعني يطلع ربنا سبحانه وتعالى ببرة الحسابات بدأ ان هو يوجه نفسه لغير الله في الحب والبغض والخوف معاني كتير جدا طلبا لمصلحة هو بالطريقة دي اصلا بيضيعها يحيى ابن معاذ بيقول كلمة جميلة جدا بيقول لك إيه؟ بقدر خوفك من الله يهابك الناس وبقدر حبك لله يحبك الناس وبقدر شغلك بالله يشتغل الناس بأمرك مهم جدا ان انت تبقى فاهم المعنى ده عايز الحاجات دي كلها روح لربنا سبحانه وتعالى هو ملك الدنيا يديها لك يرزقك هذه الأمور وما تنساش أن ربنا سبحانه وتعالى قال هل الجزاء الإحساني إلا الإحسان ستقبل عليه سيقبل عليك يا رب اهدنا ويتوب علينا